وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّ كَثِيرَ أَيْمَانِهِمْ من بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ألا تقاتلون قوما كثوا إيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين 116. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم من فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 115. ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم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 إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين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 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيئثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثانيئثنين إذهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا 129. فأنزل الله سكينته عليه وأيذه بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلاء وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم 120.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 والله يعلم انهم لكاذبون عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ما زادوكم الا خبلا ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من 117. وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني 119. ألا في الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ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 119. وعلى الله فليتوكل المؤمنون 110. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا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 119. ولكنهم قوم يفرقون 110. لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 111. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون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 قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة إن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 قال الذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعوا بخلقكم كما استمتع الذين من 119 قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 115. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من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 طوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم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 والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 119 وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر 110 قل نار أشد حرا لو كانوا يفقهون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 فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا 119. إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إن أنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم 111. إنما يريد الله أن يعذبه بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 112. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو طول منهم استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين رضوا بأي يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 111. تولوا وأعينهم تفيض من حَزَنًا حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 112. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 وَمِنَ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 113. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه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 خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مَخْمَصَةٌ في سبيل الله ولا يطؤون موطئا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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُ وَهُمْ كَافِرُونَ